بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء أولياء تلقون إليه بالموادة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 في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدآ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ''İzَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ''اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا حُنثُل لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحُنُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُم مِّن فَضْلِهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 نذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا، واتقوا الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يا أيها النبي إذا جاء.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 ve la yatîn bi muhtanî yfterinîn hu bîn aidîn wa arjûlîn ve la yâcîn kafî mârûfîn fbaîghûn wa